أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِيهِ النَّهَارَ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِيهِ اللَّيْلَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ أَن يَجْرِيَ إِلَى أَجَلٍ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 لا تتقوا ربكم وخشوا يوما لا يجزي والد عو وليه ولا مولود هو جاز ولا مولود هو جاز عو وليه شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغر